بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أ ب ي ن ا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه واصحابه ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فقال المؤلف رحمه الله فصل في ا ل ص ل ا ة على الميت هذا الفصل معقود للكلام على ا ل ص ل ا ة على الميت ثم ما يتعلق بحمله ودفنه ثم ما يتعلق بتعزيته اهله وبذلك يكون الكلام قد تم على أ ح ك ا م الجنائز قال ا ل س ن ة أ ن يقوم ا ل إ م ا م عند صدره ا ل ص ل ا ة على الميت فرض ك ف ا ي ة كما سبق إ ل ا على الشهيد والمقتول ظلما ً ثم إ ن ه ا تسقط ب ص ل ا ة مكلف يعني بالغا عاقلا ذكرا كان أ و أ ن ث ى حرا كان أ و عبدا ف إ ذ ا صلى واحد مكلف سقطت ا ل ف ر ض ي ة لكنها تسن أ ن تكون ج م ا ع ة يسن أ ن تكون ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة ج م ا ع ة إ ل ا على النبي صلى الله عليه و سلم ف إ ن ه م صلوا عليه فرادى احتراما وتعظيما لقدر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الا يصلي بهم إ م ا م غيره فهي م س ن و ن ة في ج م ا ع ة إ ل ا على النبي صلى الله عليه وسلم كما يسن أ ن يكثر العدد والا تنقص الصفوف عن ثلاثه قال والسنه ان يقوم ا ل إ م ا م عند صدره وعند وسطها عند صدره يعني الذكر ولا نقول الرجل لكن المراد هنا ذكر سواء كان بالغا أ و غير بالغ و في المقنع قال عند ر أ س ه و المؤلف مختصر من المقنع فغير و قال عند صدره و هذا هو المذهب هذه ا ل ر و ا ي ة ا ل م ع ت م د ة و من أ ص ح ا ب ن ا من قال إ ن ه م ا سواء و أ ن هذا من باب التنوع في ا ل ع ب ا ر ة ل أ ن الواقف عند أ ح د ه م ا واقف عند ا ل آ خ ر ا ل ر أ س و الصدر قريب ف إ ذ ا وقفت عند الصدر فأخذت ي ص د ق أ ن ك و ا ق ف عند الرس أ وكذلك إذا ق ي لا عند ل ر أ س ف ي ص د ق أ ن ك و ا ق ف عند الصدر لكن صنع كثير من ا ل أ ص ح ا ب ي جعله ا ر و ا ي ت ي ن ومؤلف ا ل رحمه الله اعتمد اعتمد اصحيح من ا ل م ذ ه ب فقال عند صدري يعني عند ص د ر ذ ك ر وعند و س ط ها يعني و س ط أ ن ث ى سواء كانت ب ا ر غ ة أ و ل ا ف إ ن كان خ ن ث ى ولا يتميز أ ن ه ذ ك ر أو أ نثى وقف بين ذلك يعني وقف بين الصدر و الوسط عند صدره و وسطها و يكبر اربعا هنا يعني تذكر كثير من المسائل م ت ع ل ق ة بمن الذي يقدم في ا ل ص ل ا ة على الميت و نحو ذلك فيرجع إ ل ى تفصيلها في المطولات لئلا ن ط ي ل لكن إ ذ ا ا ج ت م ع ا ل جنائز فجمعهم ب ص ل ا ة و ا ح د ة أ ف ض ل وحينئذ ف إ ن اجتمع أ و ل ي ا ؤ ه م ف إ ن ه يقدم إ ل ى ا ل ص ل ا ة عليهم أ و ل ا ه م ب ا ل إ م ا م ف إ ن تساووا اقرع بينهم ولكل ولي أ ن ينفرد ب ا ل ص ل ا ة على ميته قال ويكبر أ ر ب ع ا يعني هذا هو المستحب والا يزيد على أ ر ب ع ل أ ن أ ك ث ر ا ل و ا ر د عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كذلك ويكبر أ ر ب ع ا سرا و تكون ص ل ا ة الجنازه س ر ي ة هذا ب ا ل ن س ب ة ا لمنفرد و كذلك ا ل إ م ا م ي ق ر أ سرا إ ل ا أ ن تكبيره يكون جهرا و تسليمه يكون جهرا لي... لي... ليستمع إ ل ي ه من خلف لكن المنفرد لا يجهر و كذلك ا ل م أ م و م لا يجهر خلف ا ل إ م ا م بعض الناس يجهرون بالتكبير و كذلك في العيد و هذا غلط ف إ ن الجهر بهذا ليس من السن لكن ا ل إ م ا م يجهر ليسمع من خلف و ي ق ر أ فيها سرا و إ ن كانت ا ل ص ل ا ة ليلا فهو يكبر أ ر ب ع ا ً ي ق ر أ في ا ل أ و ل ى يعني بعد ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل أ و ل ى و بعد التعوذ و الفاتحه و بعد التعوذ ا ل ف ا ت ح ة ي ق ر أ في ا ل أ و ل ى بعد التعوذ يعني و البسمله ا ل ف ا ت ح ة و لم يذكر هنا الاستفتاح و هو كذلك ل أ ن الاستفتاح غير مسنون في ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ل أ ن ه ا م ب ن ي ة على التخفيف ف إ ذ ا يقول الله أ ك ب ر أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويتم قراءه ا ل ف ا ت ح ولا ي ق ر أ س و ر ة قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ث ا ن ي ة التشهد يعني ك ا ل ص ل ا ة التي في التشهد ا ل أ خ ي ر اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد إ ل ى آ خ ر ه ويدعو في ا ل ث ا ل ث ة يعني سرا وهل هناك دعاء معين لا يدعو ب أ ح س ن ما يحضره ولا توقيت في الدعاء بمعنى لا يتعين أ ن يكون هناك دعاء معين إ ل ا أ ن ا ل س ن ة أ ن يدعو بالدعاء ا ل م أ ث و ر الذي سيذكره المؤلف إ ذ ن الذي لم يحفظ الدعاء أ و يصعب عليه حفظ هذا الدعاء ا ل م أ ث و ر الذي يذكره الفقهاء والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيه أ ن يدعو ب ا ل م غ ف ر ة و ا ل ر ح م ة ودخول ا ل ج ن ة و ا ل ن ج ا ة من النار و أ ن يقيه الله ف ت ن ة القبر و نحو ذلك يدعو ب أ ح س ن ما عنده من الدعاء للميت و ف إ ن دعا بالوارد فهذا ا ل أ ح س ن و ا ل أ ف ض ل قال و يدعو في ا ل ث ا ل ث ة هل يتعين أ ن يكون الدعاء في ا ل ث ا ل ث ة يعني ا ل أ و ل ى يتعين أ ن يكون بعدها ا ل ف ا ت ح و ا ل ث ا ن ي ة يتعين أ ن يكون بعدها ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه و سلم اما ا ل ث ا ل ث ة فلا يتعين أ ن يكون بعدها الدعاء يمكن أ ن يدعو في ا ل ر ا ب ع ة إ ل ا أ ن ا ل س ن ة أ ن يكون الدعاء في الثالث قال فيقول يعني استحبابا وليس هذا توقيتا ليس هذا تعيينا إ ل ا أ ن هذا المذكور هو المستحب فيقول اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا و أ ن ث ا ن ا إ ن ك تعلم متقلبنا ومثوانا و أ ن ت على كل شيء قدير اللهم من أ ح ي ت ه منا ف أ ح ي ه على ا ل إ س ل ا م و ا ل س ن ة ومن توفيته منا فتوفه, فتوفه عليهما تعندك في ا ل ب ا ن ق ل ب ن ا و ل ا م ت ق ل ب ن ا م ن ق ل ب ن ا ف ش ن و س ك كله م ن ق ل ب ن ا ف ش ن و س ك ف ي ب إ ن ك تعلم م ن ق ل ب ن ا ومثوانا و أ ن ت على كل شيء قدير اللهم من أ ح ي ت ه م ن ا ف أ ح ي ه على ا ل إ س ل ا م و ا ل س ن ة و م ن ت و ف ي ت ه ف ت و ف ه ع ل ي ه م ا ثم هذا مشترك بين الذكر و ا ل أ ن ث ى والخنثى والكبير والصغير هذا القدر مشترك إ ذ ا أ ت ى به ي أ ت ي به لكل متوفى لكن ب د ا ي ة من قول اللهم اغفر له وارحمه يختلف فهذا لا يقال في حق الصبي والمجنون الذي بلغ مجنونا واستمر حتى مات ل ي ه ل أ ن ه مغفور له وليس من أ ه ل التكليف فلا يقول اللهم اغفر له وارحم ه لكن يدعو لوالديه كما س ي أ ت ي هذا في حق الصبي والمجنون الذي بلغ مجنونا واستمر على جنونه حتى الموت كذلك في حق ا ل أ ن ث ى يغير يعني يقول اللهم اغفر لها وارحم ه ا وعافيها وعفو عنها الضمير يذكر ويؤنف بحسب الميت وفي الحق الخنثى يعبر بتعبير يصلح لهم اللهم اغفر لها اي للميت او لها اي ل ل ج ن ا ز ة لكن هل يعتبر أ ن يعلم كون الميت ذكرا أ و أ ن ث ى لا يعتبر يكفي أ ن ي ك و ن على هذا الميت إ ل ا أ ن تسميته أ و ل ى وتعيينه أ و ل ى ف إ ن عين وقال نويت اصلي ا ل ج ن ا ز ة على هذا الذكر فبان أ ن ث ى أ و على هذه ا ل أ ن ث ى فبانت ذكرا صحت ل أ ن ه عين إ ذ ن هو لو لم يعلم كونه ذكرا أ و أ ن ث ى كفى ولا يحتاج أ ن لا يشترط أ ن يقول ذكر أ و أ ن ث ى و يدعو حينئذ اللهم اغفر له و لو كانت أ ن ث ى يصلح إ ل ا أ ن م ع ر ف ة ذلك أ و ل ى ليقول اغفر لها و ارحمها و يسميه اللهم اغفر لفلان اذا كان يعرف اسمه طيب قال اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعفو عنه و اكرم نوزو له اللي هو ما يقدم للضيف قرى الضيف و أ و س ع مدخله المدخل بفتح الميم مكان الدخول وبضم الميم ا ل إ د خ ا ل مدخل صدق ومخرج صدق و أ ن ز ل ن ي منزلا مباركا ونحو ذلك فالمراد هنا بالفتح أ و س ع مدخله يعني ايه مكان دخوله وليس المراد إ د خ ا ل ه واغسله بالماء والثلج والبرد في حق ا ل أ ن ث ى يقول ايه ن علم واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب ا ل أ ب ي ض من الدنس و أ ب د ل ه دارا خيرا من داره كل هذا مشترك بين الذكر و ا ل أ ن ث ى والكنثى إ ل ا أ ن الضمائر تختلف استحبابا وزوجا خيرا من زوجه هذا لا يقال في حق المراه يعني لا يقال وزوجا خيرا من زوجها و إ ن م ا يقال هذا في حق الذكر فقط إ ن كان له زوجه ايضا ل أ ن ه إ ذ ا لم يتزوج لا يقال إ ذ ا الرجل إ ذ ا تزوج قيل و ابدله زوجا خيرا من زوجه و اذا لم يتزوج لم يقل و ا ل أ ن ث ى أ ي ض ا لا يقال في حقها و أ ب د ل ه ا زوجا خيرا من زوجه و أ د خ ل ه ا ل ج ن ة و أ ع ذ ه من عذاب القبر و عذاب النار و ا ف ص ح له في قبره و نور له فيه و اقتصر المؤلف على هذا و لكن ذكر في ا ل إ ق ن ا ع تبعا للخرق و ابن عقيل و ج م ا ع ة ز ي ا د ة اللهم إ ن ه عبدك ابن أ م ت ك نزل بك و أ ن ت خير منزول به ولا أ ع ل م إ ل ا خيرا قال في ا ل إ ق ن ا ع تبعا لابن عقيل إ ن كان لا يعلم إ ل ا خيرا ف إ ن كان يعلم خلاف ذلك لم يقل ولا أ ع ل م إ ل ا خيرا ل أ ن ه يكون إيه؟ كاذبا فيه صلاه ر ى ق ص ة مثلا وتقول ولا أ ع ل م إ ل ا خيرا أ ن ت كاذب ي ب ق هذا يقال في حق من لم تعلم شيئا عنه أ و من تعلم عدالته اما إ ذ ا كنت تعلم ف س ق ة فلا تقل و ولا أ ع ل م إ ل ا خيرا اللهم إ ن كان محسنا فجازه ب إ ح س ا ن ه و إ ن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أ ج ر ه ولا تفتنا ن بعده زاد في المبدع واغفر لنا وله إ ن ك غفور رحيم وعلى كل حال إ ذ ا أ ت ى بهذا الدعاء فهو أ ف ض ل واذا لم ي أ ت ي به و د ع ب ا ل م غ ف ر ة و ا ل ر ح م ة ونحو ذلك فهذا حسن مش عارفه و لم يذكرها ولا أ ع ل م ثبوتها في ا ل و ا ر د و إ ن كان صغيرا يعني ان كان ل م ي ت صغيرا ذكرا كان أ و ن ث ى او بلغ مجنونا واستمر على جنونه إ ل ى الموت قال اللهم اجعله ذخرا يعني قال بعد قوله ومن توفيته منا ف ت و ف ه عليهم ل أ ن هذا قدر مشترك كما سبق لكن لا يقول اللهم اغفر له وارحم بل يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه اللهم اجعله ذخرا لوالديه اذن ويدعو لمن للوالدين وفرطا و أ ج ر ا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما و أ ع ظ م به أ ج و ر ه م ا والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في ك ف ا ل ة إ ب ر ا ه ي م وقيه برحمتك عذاب الجحيم ولا يدعو له بالمغفره طيب هذا ما يقال بعد ا ل ث ا ل ث ة قال ويقف بعد الرابعه قليلا طبعا قوله اغف... اه... اللهم اجعله ذكرا فرط... اه... لولي ه وفرطا أ ا ج ر ا إ ل ى اخره اذا كان والداه مسلمين اما اذا كان والداه كافرين فلا يدعو لهما بهذا الدعاء ويقف ََُ بعد ََْ ا ل ر َّ ا ب ِ ع َ ة ِ قليلا ًَِ وسكت المؤلف على ذلك يقف بعد الرابعه قليلا ولم يذكر ذكرا ولا دعاء احنا اولنا اذا لم يدعو في الثالثه شرع له أ ن يدعو في الرابع ة وحيث دعا في ا ل ث ا ل ث ة كما هو المستحب وقف بعد الرابع ة قليلا وظاهر كلامه وهو المذهب أ ن ه لا يشرع بعد الرابع ة دعاء ولا تسبيح ولا ذكر ولا شيء نص عليه ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله أ ن ه لا يدعو بعد الرابع ة لكن لا ب أ س ب ت أ م ي ن ه على الدعاء بعد الرابع ة يقول اللهم آ م ي ن مثلا نص عليه في ا ل إ ق ن ا ع إ ل ا أ ن ه يقول لا ب أ س لم يقل أ ن ه يشرع فلا يشرع دعاء بعد الرابعه بل يقف وقوفا قليلا ومن أ ص ح ا ب ن ا من استحب أ ن يقول ربنا أ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار ومنهم ك أ ب ي بكر من استحب أ ن يقول اللهم لا تحرمنا أ ج ر ه ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله إ ل ا أ ن أن المقدم أ ن ه يقف بعد الرابعه وقوفا يسيرا ولا يطيل هذا الوقوف خلافا لما يفعله بعض الناس يطيل أ ح ي ا ن ا أ ك ث ر من الثالث ويكون قد دعا في الثالث فيقف بعدها قليلا ثم قال ويسلم و ا ح د ة عن يمينه استحبابا واستحبابا يعني كونها و ا ح د ة أ م ا التسليم فهو رك يبقى التسليم رك كونها و ا ح د ة أ ف ض ل والتسليمتان جائزتان وله أ ن يسلم و ا ح د ة تلقاء وجهه و له أ ن يقتصر على قوله السلام عليكم و ل ا يقول و ر ح م ة الله و لكن أ ف ض ل أ ن يقول السلام عليكم و ر ح م ة الله ف إ ن سلم تسليمتين جاز الا أ ن ا ل س ن ة أ ن يسلم و ا ح د ة ف إ ن كان مذهبه استحباب ا ل و ا ح د ة كما هو مذهب ا ل ح ن ا ب ل ة و صلى خلف من سلم تسليمتين ماذا يصنع يتابعه يسلم أ ي ض ا تسليمتين كما قلنا في القنوت في قنوت الفجر نحن نرى أ ن القنوت مكروه ولو صلينا خلف شافعي وقنت نسيب المسجد ها نحذر من ا ل ص ل ا ة خلفه ستين ك ل ي يا ج م ا ع ة لو صليت خلف شافعي يقنط نقنط و ر ا ء وبعد ا ل ص ل ا ة نحن نقول له يا أ خ ي لو سمحت سلم عليه ا ل س ن ة أ ل ا تقنط لا يلزم ذلك هذه مثال لا إ ن ك ا ر فيها على المخالف مقصود أ ن ك تتابع ا ل إ م ا م في مثل ذلك ل أ ن الخلاف فيه واسع قال ويرفع يديه مع كل ت ك ب ي ر ة استحبابا ف إ ن لم يرفع ص ح ة ا ل ص ل ا ة لكن خلاف السنه لولا لو ان يرفع عليه مع كل ت ك ب ي ر ة هنا و في العيدين كما سبق كله إ م ا م ه ماموم ف ر د و واجبها يعني الواجب من هذه من هذا المذكور يعني الركن يعني أ ر ك ا ن هذه ا ل ص ل ا ة قيام و تكبيرات يعني أ ر ب ع لا ينقص عن أ ر ب ع الا المسبوق كما س أ ذ ك ر ه إ ن شاء الله تكبيرات م ع ذ ر ة تكبيرات واجب في حق الجميع ركن في حق الجميع إ ل ا المسبوق ف إ ن له أ ن يسلم م ب ا ش ر ة أ ذ ك ر ه ا ا ل آ ن حتى لا أ ص ع ب عليك المنفرد ا ل إ م ا م لا بد ان يكبر أ ر ب ع تكبيرات لا ينقص عن ذلك ا ل م أ م و م الذي جاء خلف ا ل إ م ا م من أ و ل ا ل ص ل ا ة أ ي ض ا يكبر أ ر ب ع تكبيرات المسبوق الذي دخل في التكبيره في الثانية, أو نحوها أو نحوها دخل في الثانيه او نحوها يتابع ا ل إ م ا م و يكون ما أ د ر ك آ خ ر صلاته و ما يقضي أ و ل صلاه ت مثل ما قلنا في الصلوات الخمس فلو دخل مع ا ل إ م ا م في ا ل ث ا ل ث ة فيدع في ا ل ر ا ب ع ة يسكت قليلا ثم يكبر بعد سلام ا ل إ م ا م تكبيرتين ي ق ر أ بعد ا ل أ و ل ى ا ل ف ا ت ح ة وبعد ا ل ث ا ن ي ة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم هذا إ ن لم يخش رفع ا ل ج ن ا ز ة ف إ ن رفعت ا ل ج ن ا ز ة أ و خشي رفع ا ل ج ن ا ز ة تابع التكبير نسقا يعني ولا يقول شيئا كبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ولا يقول شيئا لئلا ترفع الجنازه فان ا ل ج ن ا ز ة إ ذ ا رفعت كره ان أ توضع لا توضع ل أ ي أ ح د ليصلي عليها م ر ة أ خ ر ى بل يصلون عليها عند القبر طيب هنا قالوا و له أ ن يسلم و لا ي أ ت ي بما فاته يقتصر على ما أ د ر ك فيه ا ل إ م ا م و يسلم إ ن سلم فلا ب أ س فيستثنى هذا من كون التكبير ركنا و أ م ا ا ل إ م ا م و المنفرد و من أ د ر ك ا ل إ م ا م في أ و ل ا ل ص ل ا ة ف إ ن التكبير في حقهم ركن التكبيرات ا ل أ ر ب ع قال قيام و تكبيرات يعني أ ر ب ع و ا ل ف ا ت ح ة و ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم و د ع و ة للميت ي ع ن ي ق ل ت لا يتعين الدعاء الذي ذكره المؤلف دعوه للميت يدعو له مطلقا أ ي دعوه والسلام يعني ت س ل ي م ة و ا ح د ة وهي ا ل س ن ة أ ي ض ا قال ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته قضاه يعني ندبا ل أ ن كما قلت لكم له أ ن يسلم بدون ذلك لكن اولى ل أ ان ي أ ت ي بما بقي من التكبير على صفته فلو كان أ د ر ك ا ل ث ا ن ي ة و صلى على النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فقد فاتته تكبيره بعد تسليم ا ل إ م ا م ي أ ت ي بتكبيره و ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح و له أ ن يسلم م ب ا ش ر ة و له أ ن يكبر و يسلم بدون أ ن ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح قال ومن فاتته صو... آه... آه... نعم إ ل ا أ ن يخشى رفعها كما قلت لكم ف إ ن ه يكبر نسقا قال ومن فاتته ا ل ص ل ا ة عليه يعني على الميت صلى على القبر هل لذلك م د ة نعم إ ل ى شهر متى يبتدا الشهر من دفن الميت انتبه ل أ ن فيه عندنا الشهر يذكر مرتين م ر ة يقولون من دفنه و م ر ة يقولون من موته في هذا الموضع يقولون من دفنه إ ل ى شهر من دفنه من فتته ا ل ص ل ا ة على الميت صلى على القبر إ ل ى شهر من دفنه شوفوا ا ل م س أ ل ة ا ل ق ا د م ة وعلى غائب يعني يصلي على غائب يعني عن البلد ليس من أ ه ل البلد ولو كانت م س ا ف ة بينه وبين هذا الغائب دون م س ا ف ة القصر ب ا ل ن ي ة لان ما فيش الدم ميت ينوي إ ل ى شهر هنا من موته انتبه للفرق يبقى ا ل ص ل ا ة على الغائب إ ل ى شهر منين؟ من موت و ا ل ص ل ا ة على من لم يصل ي على الميت الحاضر وذهب إ ل ى قبره إ ل ى شهر من دفنه و له أ ن يصلي بعد ز ي ا د ة عشر لكن تكون ز ي ا د ة يسيره ك ل ي ل ة و ليلتين ولا يزيد ثم قال ولا يصلي ا ل إ م ا م ا ل إ م ا م هنا يعني ا ل أ ع ظ م خ ل ي ف ة المسلمين وكذلك إ م ا م كل ق ر ي ة يعني مثلا ا ل م ا م ا ل أ ع ظ م لما ك و ن في خ ل ا ف ة إ س ل ا م ي ة ما ه فامام ل ي ة ف إ م كل ب ل د ة رئيس أ و ملك أ و سلطان هو إ م ا م ه وكذلك النواب إ ذ ا قلنا مثلا هذا المحافظ إ م ا م هذه ا ل ق ر ي ة من امام ا ل ب ل د ة ا ل ف ل ا ن ي ة المحافظ عليها لأنه نائب السلطان او نائب الرئيس أ و نائب الملك فلا يصلي ا ل إ م ا م ولا نائب ا ل إ م ا م اللي هو إ م ا م كل ق ر ي ة على الغال الغال هو الذي كتم شيئا من ا ل غ ن ي م ة قال الله تعالى وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ي أ ت ي بما غل يوم القيامه ففي الجهاد إ ذ ا غل شيئا ف إ ن هذه من كبائر الذنوب و ي أ ت ي به يوم القيامه ولو كانت سواك او أ قضيبا من أ ر ا ك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي ا ل إ م ا م على الغال ولا على قاتل نفسه الغال مسلم ولا كافر مسلم إ ل ا عند الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب طيب قاتل نفسه مسلم ولا كافر اشتهر عند ا ل ع ا م ة أ ن من قتل نفسه مات كافرا وليس لهذا أ ص ل عند أ ه ل ا ل س ن ة ف إ ن قتل النفس كبيره من الكبائر قاتل النفس مرتكب كبيره ويتردى في نار جهنم كما ت ر د في الدنيا أ و يقتل نفسه يعذب نفسه بهذه الحديده في نار جهنم كما قتل نفسه بها في الدنيا والعياذ بالله لكن ح ك م في ا ل ج م ل ة حكم أ ه ل الكبائر يعني لا نقطع أ ن ه معذب إ ن شاء الله غفر له و إ ن شاء عذبه مذهب أ ه ل ا ل س ن ة مش مذهب ا ل ح ن ا ب ل ة بس مذهب أ ه ل ا ل س ن ة عموما فيمن قتل نفسه أ ن ه مسلم مش كافر ويصلى عليه لكن من اللي ي ت ر ك ا ل ص ل ا ة عليه استحبابا ا ل إ م ا م ا ل أ ع ظ م و إ م ا م كل ق ر ي ة يبا لا يصلي على الغال يعني ا ل إ م ا م ولا على قاتل نفسه لكن لا بد أ ن يصلي عليهم من المسلمين من تقوم به ا ل ك ف ا ي ة مكلف يعني ف إ ن ترك طيب هنا المؤلف يقول لا يصلي ا ل إ م ا م و ا ل ش ا ر ح قال ولا إ م ا م كل ق ر ي ة وهو اليها في القضاء على الغال ولا على قاتل النفس هنا السؤال أ و عندنا سؤال انا ل س ؤ ا ل ا ل أ و ل غير ا ل إ م ا م ا ل أ ع ظ م و إ م ا م كل ق ر ي ة من ا ئ م ة الدين المقتدى بهم هل يصلون على هذا الغال و على قاتل النفس ظاهر كلام المؤلف نعم يصلون انه قال لا يصلي ا ل إ م ا م و كذلك إ م ا م كل ق ر ي ة فنعم يصلون لكن إ ن ترك أ ئ م ة الدين المقتدى بهم ا ل ص ل ا ة على هؤلاء فلا ب أ س لا يطلب منهم ذلك لكن إ ن تركوا فلا ب أ س إ ذ هذا حق طيب السؤال الثاني هل هذا مقتصر على الغالي و قاتل نفسه أ و أ ن ه متعد إ ل ى كل من ارتكب ك ب ي ر ة أ و اشتهر بالفحش و الفسق يعني السارق الذي ا ش ه ر بالسرق الزاني الذي ا ش ه ر بالزنا أ و الزاني مطلقا و السارق مطلقا أ و من يدعو إ ل ى ا ل ر ذ ي ل ة أ و المبتدع ب د ع ة غير م ك ث ر ة و نحو هؤلاء هل يقال لا يصلي عليهم ا ل إ م ا م ا ل أ ع ظ م و إ م ا م كل ق ر ي ة و إ م ة الدين ها لا مش نعم لا قال ا ل إ م ا م أ ح م د لا نعلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ا ل ص ل ا ة إ ل ا على الغال وقاتل نفسه و أ م ا من كان عليه دين ومات ولم يترك وفاء ف إ ن ه نسخ كان في أ و ل ا ل أ م ر لا يصلي عليهم النبي ع ل ي ه الله ع ل ا ه وسلم ثم إ ن هذا نسخ وصار يصلي عليهم فيصلي على كل عاص نص الفقهاء من أ ص ح ا ب ن ا أ ن ه يصلي على كل عاص سارق وشارب خمر وزان ومقتول حدا أ و قصاصا كلها لا يصلي عليه ل أ ن ا ل إ م ا م احد يقول ما نعلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ا ل ص ل ا ة على أ ح د إ ل ا على الغال وقاتل نفسه حتى المبتدع ب د ع ة غير م ك ث ر ة و أ م ا المبتدع ب د ع ة م ك ث ر ة فلا يصلي عليه أ ح د لا ا ل إ م ا م ولا غير ا ل إ م ا م طيب ولا ب أ س ب ا ل ص ل ا ة عليه في المسجد بعض الناس يظن ان ا ل ص ل ا ة على ا ل ج ن ا ز ة في المسجد م س ت ح ب ة أ و هي يعني هذا هو المشروع لا ا ل ص ل ا ة على ا ل ج ن ا ز ة كانت في السابق يصلون عليها في مصلى الجنائز في مصلى كده معروف أ ن هذا مصلى الجنائز وهو أ ف ض ل من حيث النظر لماذا ل أ ن ا ل ج ن ا ز ة قد يكون فيها يخرج منها دم أ و ن ج ا س ة أ و شيء يخشى منها ان يلوث المسجد لكن إ ن أ م ن التلويث إ ن أ م ن تلويث المسجد فلا ب أ س ب ا ل ص ل ا ة عليه في المسجد لكن شرط ذلك أ ن يؤمن تلويثه واما ان لم يؤمن حرم ان يدخل الى المسجد صلى عليه في مصلى الجنائز أ و عند ا ل م ق ب ر ة أ و نحو ذلك اذا ما حكم ا ل ص ل ا ة على ا ل ج ن ا ز ة في المسجد ها لا ب أ س بها مش م س ت ح ب ة ولا و ا ج ب ة بعض العوام عندهم ا ل ص ل ا ة على ا ل ج ن ا ز ة في المسجد هي هو ده الشرع ما ف ع ش غير كده لا لا ب أ س غ ا ي ة ا ل أ م ر أ ن ه مباح بشرط أ م ن التلويف يالله ا س م أ م ن التلويف قال رحمه الله فصل يعني في حمل الميت بعد ا ل ص ل ا ة عليه إ ل ى ا ل م ق ب ر ة و دفنه قال يسن التربيع في حمله إ ذ ن يحمله أ ر ب ع ة ل أ ن ص ف ة التربيع كما يقول الشارح و غيره أ ن يضع يعتبر هذا نعش أ و سرير الميت أ ن يضع ق ا ئ م ة السرير اليسرى اللي يتلي م ن الميت على كتفه ا ل أ ي م ن ثم يرجع إ ل ى ا ل م ؤ خ ر ة فيحمل منها ثم يرجع م ر ة أ خ ر ى الى ا ل م ق د م ة فيحمل من ا ل ن ا ح ي ة اليسرى ا ليتلي ل ي يسار الميت ثم يرجع إ ل ى ا ل م ؤ خ ر ة فيكون قد حمل من الجهات ا ل أ ر ب ع ه اذن التربيع يحمله حينئذ أ ر ب ع ة ل أ ن ي لما أ ح م ل من جهه فيه ثلاثة في يبقى فيه ث ل ا ث ة تنين في الجهات ا ل أ خ ر ى ف أ ر ج ع يبقى فيه ث ل ا ث ة تنين في الجهات ا ل أ خ ر ى وهكذا فالتربيع أ ن يحمله أ ر ب ع ة على هذه الصفه هذا مستحب وليس متعينا ويباح بين العمودين لكن هذا يحتاج إ ل ى رجل قوي أ و أ ن يكون ميت خفيف الجسم لكي تحمله بين العمودين اللي بين يبقى أثنين سيحمله بس لكن أ ن يحمله أ ر ب ع ة على الصفه التي ذكروها ف إ ن ذلك مستحب ف إ ن كان الميت طفلا فلا ب أ س أ ن يحمل على ا ل أ ي د ي وعليه عمل كثير من الناس ويستحب أ ن يكون الميت على نعش ف إ ن كان ا م ر أ ة ف إ ن ه يستحب أ ن يغطى النعش بشيء من ثوب أ و م ك ب ة أ و نحوها مما يسطر ا ل م ر أ ة قال ويسن ا ل إ س ر ا ع بها يعني ب ا ل ج ن ا ز ة لكن ليس إ س ر ا ع ا فاحشا وكون ا ل م ش ا ة أ م ا م ه ا والركبان خلفها لكن يكره الركوب ابتداء أ نقول يكره الركوب إ ل ا أ ن تكون ا ل ج ن ا ز ة ب ع ي د ة الدفن بعيدا يعني أ و ل ح ا ج ة ك ش د ة حر أ و ش د ة برد أ و نحو ذلك تحتاج الناس إ ل ى ركوب السيارات أ و مكان الدفن بعيدا وهذا الواقع في أ غ ل ب ا ل أ ح و ا ل يعني في السابق لو صلوا على في تصور مثلا في ا ل م د ي ن ة صلوا في مسجد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم يمشون إ ل ى البقيع امر يسير لكن ا ل آ ن كيف يقال امشي إ ل ى أ ك ت و ب ر مثلا و أ ن ت هنا في ش ب ر ة يبقى تصل ثاني يوم مع ا ل م ش ق ة ا ل ش د ي د ة إ ذ ن لا يكره الركوب عند ا ل ح ا ج ة لكن إ ذ ا ركبت فكن خلف الجنازه و إ ذ ا مشيت فكن أ م ا م الجنازه و كون ا ل م ش ا ة أ م ا م ه ا و الركبان خلفها و يكره جلوس تابعها حتى توضع يعني حتى توضع ب ا ل أ ر ض للدفء فيظل واقفا و يكره أ ي ض ا أ ن تتبعها ا م ر أ ه و إ ذ ا علمت أ ن ن في ت في اثناء السير خلف ا ل ج ن ا ز ة خلف ا ل ج ن ا ز ة منكر إ ذ ا علمت أ ن في أ ث ن ا ء السير منكرا فلا يخلو إ م ا أ ن تقدر على إ ز ا ل ت ه فالواجب أ ن تحضر و تزيله و إ م ا أ ن لا تقدر على إ ز ا ل ت ه فيحرم أ ن تسير خلف ا ل ج ن ا ز ة مثال ذلك هل في الجنازه الناس م ش ي ن ندب و ن ي ا ح ة و عويل و صراخ و دعاء بالويل و الثبور هذه منكرات ولا لا فلا يجوز ان تتبع هذه ا ل ج ن ا ز ة إ ل ا أ ن تقدر على إ ز ا ل ة هذا المنكر لا شك ان هذه ط ر ي ق ة ق و ي ة لربع الناس عن هذا المنكر أ م ا يعرفون ان الناس مش حيمشوا معاكم والصالحون واهل الخير و أ ه ل الدين مش حيمشوا في هذه ا ل ج ن ا ز ة سيتركون هذا لكن م ش ك ل ه ان الناس تحضر وتسكت كثيرا على هذه المنكرات ف إ ذ ا ر أ ي ت منكرا ف أ ن ك ر ه ف إ ن لم تستطع إ ز ا ل ت ه فلا تمشي خلف هذه ا ل ج ن ا ز ة قال ويسجى قبر امراه فقط يعني عند إ د خ ا ل ه ا القبر يسجى يعني يغطى ل أ ن ذلك أ س ت ر له ذ ز ا ك الله خ ي ر و أ م ا الرجل فلا يسجى قبره إ ل ا أ ن يكون هناك عذر من مطر شديد أ و نحو ذلك قال و اللحد أ ف ض ل من الشق و الشق مفضول بل هو مكروه إ ل ا أ ن يكون هناك عذر ل أ ن بعض ا ل أ ر ا ض ي لا تتحمل الشق اللحد. اللحد هو المعروف الذي ترونه في الدفن في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة ونحوها أ ن يحفر إذا ي ح في ر ف القبر ثم إ ذ ا بلغ قرار القبر حفر في حائطه يعني في أ ح د جانبيه مكانا يسع الميت ثم يضع التراب أ و اللبن أ و حتى البلاط ثم يهيل التراب على القبر م ر ة أ خ ر ى و أ م ا الشق فيحفر في وسط القبر ما يخش ش على ج ن ب يمين ولا شمال يعني اللحب فيه ميل إ ل ى الجانب ل أ ن اللحد هو الميل الالحاد ميل واللحد ميل إ ل ى جانب القبر ف أ ن ت حفرت ثم ملت إ ل ى الجانب أ م ا الشق فتحفر ثم تحفر في وسط القبر وتعمق ما أ م ك ن ك وتبني بعد ذلك جانبي ا ل ح ف ر ة التي حفرتها في وسط القبر ثم تهيل التراب واللحد هو المشروع والشق مكروه إ ل ا أ ن يكون هناك عذر قال ويقول مدخله يعني مدخل الميت القبر استحبابا باسم الله وعلى م ل ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعه في لحده على شقه ا ل أ ي م ن ركزوا م ع ن ا عندنا شيء واجب وشيء مستحب في هذا الموضع الواجب أ ن يستقبل ا ل ق ب ل ة الواجب أ ن يستقبل ا ل ق ب ل ة الميت يعني والمستحب أ ن يكون على جنبه ا ل أ ي م ن بمعنى أ ن ك إ ذ ا وضعته على جنبه ا ل أ ي س ر مستقبل ا ل ق ب ل ة فلا ب أ س أ و نام على ظهره مستلقيا ورجلاه إ ل ى ا ل ق ب ل ة ك ه ي ئ ة ص ل ا ة المريض فلا ب أ س أ ي ض ا لكن ما ا ل أ ف ض ل أ ن يكون على شقه ا ل أ ي م ن مستقبل ا ل ق ب ل ة وجوبا م س ق ب ل القبله واجب و لذلك ترى الشرح بيقول و يضعه ندبا في لحده على شقه ا ل أ ي م ن الندب هنا يعود على ايه على الشق ا ل أ ي م ن مستقبل ا ل ق ب ل ة وجوبا قال و يرفع القبر عن ا ل أ ر ض قدر شبر أ و و يرفع القبر عن ا ل أ ر ض قدر شبر طبعا في تفاصيل إ ن م ا نحن نسير على ما صار عليه المتق اختصارا ولننهي الكتاب الليله كتاب الجنائز ا ل ل ي ل ة إ ن شاء الله والتفاصيل ترجع إ ل ى الروض وغيره لكن هنا, هنا شيء نذكره اختصارا أ ن ه يحثى ان الحاضرين يحثون التراب على القبر كل من حضر يحث التراب ثم يلقن الميت ب أ ن يقف بعد دفنه فيقول يا فلان ابن فلان اذكر ما خرجت عليه من الدنيا إ ل ى آ خ ر هذا المعروف الذي يعمل به في كثير من قرى مصر في القرى و ا ل أ ر ي ا ف بيعملوا التلقين ده كثيرا فما حكم التلقين كثير من الناس يظنون أ ن التلقين ب د ع ة وهو قول بعض العلماء إ ل ا أ ن ا ل م س أ ل ة ليست ا ت ف ا ق ي ة وبالتالي لا يجوز ا ل إ ن ك ا ر فيه بل المذهب استحباب التلقين في قول بالاستحباب وهو المذهب وقول ب ا ل إ ب ا ح ة وهو قول أ ي ض ا وقول بالكراهه و أ ن ه ب د ع ة و هذا ليس مذهب ا ل ح ن ا ب ل المعتمد أ ن التلقين مستحب و بعد التلقين يقف و يدعو للميت يلقنه الشهادتين يعني يذكره أ ن ه إ ذ ا جاء الملكان فيذكر ما خرج عليه من الدنيا دعاء معروف و ذكر معروف في الكتب وتلقينه يعني استحبابا والدعاء له أ ي ض ا بعد الدفن من القبر مستحب لكن ليس على ه ي ئ ة جماعيه وقد قال بعض أ ص ح ا ب ا ل إ م ا م أ ح م د إ ن ا ل إ م ا م أ ح م د أ خ ذ ه فذهب إ ل ى قبر بعد أ ن دفن الميت فجلس عليه ووضع يده عليه ودعا له ثم انصرف فيدل على أ ن ه يستحب أ ن تقف بعد الدفن و تدعو للميت كما فعل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ قال استغفروا ل أ خ ي ك م و سالوا له التثبيت ف إ ن ه ا ل آ ن ي س أ ل و أ م ا ا ل ق ر ا ء ة على الميت فستاتي إ ن شاء الله قال و يرفع القبر عن ا ل أ ر ض أ و يرفع القبر عن ا ل أ ر ض يعني الدافن أ و القبر يرفع ب ص ي غ ة المبني لما لم يسم فاعله و يرفع القبر عن الارض قدر شبر ولا يزاد عن ذلك لنهي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن رفع القبور والبناء عليها وتشهيرها ونحو ذلك لكن قبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وغيره من القبور قبور ا ل ص ح ا ب ة كانت ترفع عن ا ل أ ر ض ا ل أ ر ض ق د ر شبر يعني التراب يوضع عليها مسنما يعني ايه شفت سنام الجمل شفت ا ل ه ي ئ ة دي يعني الوسط مرتفع والجانبان مسطحان ليتميز ويعرف ان هذا مكان دفن فيه الميت لكن يكره أ ن يزاد عليه فوق الشبر <تصفيق> قال مسنما كما ذكرنا ويكره تجصيصه يعني أ ن يوضع عليه القص وتزويقه ووضع الطيب عليه والبناء عليه كل ذلك ب د ع ة م ك ر و ه ه ويحرم بناء المسجد على القبر هذه ز ي ا د ة ليست في المتو لكني اقول نص الفقهاء على ح ر م ة بناء المساجد على القبور وهذه ق ض ي ة م ه م ة فقولهم إ ن ا ل ص ل ا ة لا تصح في ا ل م ق ب ر ة أ ي ث ل ا ث ة قبور و أ م ا القبر والقبران فلا يضر ولا ما دفن بداره كلام على حكم ا ل ص ل ا ة و أ م ا حكم البناء على القبور فالبناء عليها مكروه وبناء المساجد عليها محرم لا يجوز أ ن تبنى المساجد على القبور ل أ ن بعض الناس يتسرع ويظن ان الفقهاء حيث قالوا ب ص ح ة ا ل ص ل ا ة يبقى يجوز انك تبني المسجد على القبر بل لو أ و ص ى الميت أ ن يدفن في القبر لم تنفذ وصيته يعني مسجد وندخل فيه قبرا أ ي ض ا لا تنفذ هذه ا ل و ص ي ة ل أ ن المسجد ليس محلا للدفن طيب و ا ل ك ت ا ب ة والجلوس والوطا عليه يعني يكره ذلك كله تكره ا ل ك ت ا ب ة على القبر قبر فلان ا بن فلان أ و كذا يكره الجلوس على القبر والوطا على القبر سواء بنعل أ و بغير نعل لا تطا القبر والاتكاء إ ل ي ه تتكي اليه كما يتكي ا ل إ ن س ا ن على م خ د ة ونحوها قال الشارح ويحرم إ س ر ا ج ه ا يعني إ ض ا ء ة القبور واتخاذ المساجد طيب قال الحجاوي رحمه الله ويحرم فيه يعني في القبر الواحد دفن اثنين ف أ ك ث ر سواء كان في وقت واحد أ و واحدا بعد واحد إ ل ا أ ن ي ب ل س س ا ب ق ويصير ترابا فلا ب أ س أ ن تدفن في القبر ميتا آ خ ر طبعا الحاصل يا إ خ و ة تساهل عظيم في هذه ا ل م س أ ل ة في دفن عدد من ا ل أ م و ا ت في مكان واحد مع إ م ك ا ن دفن كل ميت في قبر الكلام حيث أ م ك ن لكن حيث ضاق ا ل أ م ر فلا ب أ س لكن يجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب لكن مع ا ل س ا ع ة لا يجوز أ ن تدفن أ ك ث ر من واحد في قبر ثم ا ل ق ض ي ة ا ل أ خ ر ى ا ل خ ط ي ر ة ق ض ي ة العظمات ا نحن نقول ل ع يجمع ه ا العظامة ي عظام الموتى ثم يلقيها م ج ت م ع ة في مكان هذا حرام ويحرم أ ن تنبش القبر إ ذ ا كنت تظن أ ن العظام لم تبلى لكن إ ن غلب على ظنك أ ن العظام قد بليت فلك أ ن تنبش القبر ف إ ن وجدتها أ ب ق ه ا على ما هي عليه وجه في مكان ثاني و إ ن وجدت الميت صار ترابا فلك أ ن تدفن ميتا آ خ ر في هذا الموضع قال و يحرم فيه أ ي في القبر الواحد دفن اثنين ف أ ك ث ر إ ل ا ل ض ر و ر ة ك ك ث ر ة الموت ى و ق ل ة القبور أ و ق ل ة من يدفن أ و نحو ذلك و يجعل حين حينئذ يعني حين جمع أ ك ث ر من واحد في قبر بين كل اثنين حاجز من تراب عشان كل واحد يصير ك أ ن ه في قبر منفرد قال ولا تكره القراءه على القبر المؤلف قال ولا تكره فنفى الكراهه لكن هل هناك حكم زائد جوا يا جماعه انا أ ق و ل لا تكره ممكن يكون واجب صح ممكن يكون مباح ممكن يكون مستحب ف م ن م ر ا د هنا ا ي ه المراد ا ي ه المراد ايه م ر ا د ل باس وغيرك ب ي ل مباح نفسه اسمعه احد يقول استحباب هي هو لا ل م ر ا د يستحب تثني ع ن ي تثني ا ل ق ر ا ء ة على القبور الاخوه دولار تلاقي الناس خرجوا وسوونا من المسجد يالله اخرج ب س ر ع ة ا ن الاخ قاعد ده مبتدع أ ن ا زعلان من الشيخ ابن قاسم في هذا الموضع في ص ف ح ة 138 في ا ل ح ا ش ي ا ت ا ل أ و ل ى قال وكان أ ح م د ينكر ذلك زيد على هذا الموضع ثم رجع عنه كان أ ح م د ينكر ذلك صحيح ثم رجع عن هذا ا ل إ ن ك ا ر و أ ق ر ا ل ق ر ا ء ة على القبر يعني لا شك ان في ر و ا ي ة عن أ ح م د بالكراهه لكن هذه ا ل ر و ا ي ة مرجوع عنه ف إ ن ه ر أ ى ق ا ر ئ أن ي ق ر أ على القبر فقال ب د ع ة ثم انصرف فجاءه رجل وقال ما تقول في مبشر الحلبي قال ث ق ة قال ف إ ن ه روى عن أ ب ي ه و أ س ن د إ ل ى ابن عمر رضي الله عنهما أ ن ه أ و ص ى إ ذ ا دفن أ ن ي ق ر أ عند قبره ف ا ت ح ة ا ل ب ق ر ة وخاتمتها قال ارجع إ ل ي ه وقل له ا ق ر أ ش ف ا ل إ م ا م أ ح م د وتجرده رجل بيقول له حديثا بيقول له م ا ت ق و ل في مبشر ا الحلبه قلتك عن أ ب ي ه خلاص السند موثوق به عند ا ل إ م ا م أ ح م د وان ابن عمر رضي الله عنهما أ و ص ى أ ن ي ق ر أ على قبره ب ف ا ت ح ة ا ل ب ق ر ة و خ ا ت م ة ا ل ب ق ر ة السند صحيح و الامام أ ح م د يحتج بقول ا ل ص ح ا ب ة فقال له إ ي ه ارجع إ ل ي ه وقل له ي ق ر أ عشان هو كان قال له قبل كده انها بدعه ي فالذي استقر عليه قول ا ل إ م ا م أ ح م د والمعتمد في مذهبه رحمه الله س ن ي ة ا ل ق ر ا ء ة على المقابر قال ولا تقرا ا ل ق ر ا ء ة على القبر يعني بل تسن أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرا إيه؟ لا ما ن ر ص و ا ن ولا قلنا ت أ خ ذ فلوس عليها ولا كلام ده كل واحد راح يزور القبور ف ق ر أ لا باس إ ذ ن حكم القراءه على القبور أ ي ا ل ق ر آ ن الاستحباب قال و أ ي قربه مساله أ خ ر ى و أ ي ق ر ب ة فعلها يعني أ ي ط ا ع ة و أ ي هذه من أ د و ا ت العموم فتشمل العبادات ا ل م ا ل ي ة والعبادات ا ل ب د ن ي ة والعبادات التي هي م ا ل ي ة ب د ن ي ة والعبادات التي تدخلها ا ل ن ي ا ب ة والتي لا تدخلها ا ل ن ي ا ب ة يعني ينفع أ ن تنيب فيها او لا تنيب فيه يبقى من دعاء وذكر واستغفار و ص ل ا ة وصيام و ص د ق ة وحج و ع م ر ة وقراءه ق ر آ ن و ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ق ر ب أ ي بلك أ ي ق ر ب فعلها يعني مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم أ و حي نفعه ذلك مفتوح يعني افعل أ ي عباده أ ي ع ب ا د ة تخطر على ذلك ووهب ثوابها ل أ ي مسلم ميت أ و حي ينفعه ذلك فضل من الله صح ولا فضل من الله وابن القيم أ ط ا ل في هذه ا ل م س أ ل ة في تقريرها والانتصار لها في ح ش ي ت ه على سنن أ ب ي داود وفي الروح في كتابه الروح عشان ت ط م ئ ن و بس ابن القيم قرر هذه ا ل م س أ ل ه من كده هدئوا نفسيا وشيء ا ل إ س ل ا م أ ي ض ا ينتصر لهذه ا ل م س أ ل ة ف أ ي حاجه صلي ن ا ف ل ة لا ا ل ف ر ي ض ة لا ا ل ف ر ي ض ة وجب عليك أ ن تصليها صلي ن ا ف ل ة ص د ق ة حج ع م ر ة دعاء ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن كل هذا ينفع أ ي ع ب ا د ة أ ق و ل لك أ ي ق ر ب ة صوره عموم مش بس للم... للميت بل حتى للحي يعني لو ه ب ت ثواب ا ل ع ب ا د ة للحي نفعه ذلك وقوله وجعل ثوابها لا يلزم الثواب كله ممكن تجعل بعض الثواب كالنصف والثلث والربع يصح أ ي ض ا فالقول جعل ثوابها بالقول ولا ب ا ل ن ي ة يعني هل يلزم أ ن يقول اللهم اجعل ثوابها لفلان أ و اللهم إ ن ي أ و د ي ثوابها لفلان لا يلزم يكفي في ذلك ا ل ن ي ة و إ ن قال أ و يستحب اهداء ذلك بالقول فيقول اللهم اجعل ثواب كذا لفلان ا بن فلان لكن لو قال ذلك في قلبه نواه يعني فلا حرج نحن اطلنا عليكم معلش لكن سننهي ان شاء الله هذا الكتاب ا ل ل ي ل ة قال ويسن أ ن يصلح ل أ ه ل الميت طعام يبعث به إ ل ي ه م قولوا ي س ن أن ا لأهل يصلح الميت خرج ب ه أن يصلح لمن يصلح ي م ج ت ع عند لأنهم الذين أهل لأهل فيكره هذا الميت الإصلاح الميت شغلوا به ا الطعام ل م ص صنع ي ي ب ة عن ف ك ر اليهم طعام م ن ج ت م ع عند أ ل ل ا يعني ت لأن هذه إ ا ة على مكروه لأن الاجتماع عند لأن أهل ل مكروه م ا ت مكروه ي ب ع ث به إ ل ي ه م ث ل ا ث ة أ ي ايام م ل أ ي العزاء يعني كما قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اصنعوا ل آ ل جعفر طعاما فقد أ ت ا ه م ما يشغلهم ويكره لهم فعله للناس يكره لهم يعني ل أ ه ل الميت ولغير أ ه ل الميت أ ي ض ا أ ن يبعثوه للناس ل أ ن هذا الاجتماع مكروه ف إ ن كان المال الذي يصنع به الطعام مال الميت وبعض ا ل و ر ث ة لم ي أ ذ ن أ و في ا ل و ر ث ة أ ي ت ا م أ و محجور عليهم حرم هذا لتصرف في مال الغير لكن لو كان واحد يتبرع فالاقتصار ع ل ى الكراهه يبقى قوله يكره أ ي حيث كان ت متبرعا بهذا أ و أ ه ل الميت ا ل و ر ث ة كلهم مش محجور عليهم وكلهم موفئين أ م ا إ ذ ا كان بعض ا ل و ر ث ة يمنع أ و بعض ا ل و ر ث ة محجور عليه كطفل يتيم أ و نحو ذلك فلا يجوز ان يصنع الطعام من مال الميت <تصفيق> قال فصل أ ي في ز ي ا ر ة القبور وهذا إ ن شاء الله نعلق عليه بعد ص ل ا ة العشاء والله أ ع ل م بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله ف ص ل ت س ن ز ي ا ر ة القبور ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهي تكم عن ز ي ا ر ة القبور يالفا زورها ف إ ن ه ا تذكركم ا ل آ خ ر ت س ن ز ي ا ر ة القبور يشمل ذلك قبرا الصالح وغير الصالح من المسلمين مراد ز ي ا ر ة القبور مطلقا ل أ ن ه ا تذكر ا ل آ خ ر ه بل قال العلماء لا ب أ س ب ز ي ا ر ة قبر الكافر ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام استاذن ربه أ ن يزور قبر أ م ه ف أ ذ ن له استاذنه أ ن يستغفر لها فلم ي أ ذ ن ه ف إ ذ ا زرت قبر المسلم قلت الدعاء ا ل م أ ث و ر الذي سنذكره إ ن شاء الله و إ ذ ا زرت قبر الكافر لم يجز أ ن تسلم عليه بل تقول له أ ب ش ر بالنار نعوذ بالله الكلام في ا ل ز ي ا ر ة مستحب بزياره القبور لا ب أ س ب ز ي ا ر ة الكافر لكنك لا تسلم على الكافر بل تقول له أ ب ش ر بالنار تسن ز ي ا ر ة القبور يعني بدون شد رحل و أ م ا مع شد الرحل فله موضع آ خ ر إ ن شاء الله يسنوا زاره القبور بلا شد رحل بدون سفر يعني و أ م ا مع شد الرحل فنتكلم عليه إ ن شاء الله لما نيجي نشرح ا ل ر و ض المربع تفكروني بقى كده إ ن شاء الله لما نعيش ولا يكون ح ا ج ة بعد ا ل ر و ض المربع نتكلم في الخلافه في هذه المساله ف إ ذ ا زار القبر قالوا ي س ن أ ن يقف الزائر أ م ا م ه ويقرب منه كما تكون في ز ي ا ر ة الحي م ا تروح عند واحد حي ب تعمل ايه طاف من بعيد وتقول ازايك ولو تقرب يقرب منه كما انك تفعل ذلك في حياتك لكن انتبه يقول في الاقناع و ا ق ر أ لكم نص عبارته ويقرب منه ك ع ا د ة الحي ولا ب أ س بلمسه باليد واما التمسح به و ا ل ص ل ا ة عنده او قصده لاجل الدعاء عنده معتقدا أ ن ه أ ف ض ل من الدعاء في غيره أ و النذر له أ و نحو ذلك قال الشيخ فليس هذا من دين المسلمين بل هو مما أ ح د ث من البدع ا ل ق ب ي ح ة التي هي من شعب الشرك إ ذ ن الفقهاء رحمهم الله معتنون بالتوحيد ومعتنون بسد ذرائع الشرك وليس هذا من فعل ا ل و ه ا ب ي ة كما يقول المنحرفون بلك الوهابية اللي بقولوا كده هم لا الفقهاء قبل أ ن يولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو في عالم الذر ينصون على ذلك ويمنعون التمسح بالقبور والطواف عندها والنذر لها والتمسح بها ويمنعون ذرائع الشرك ويفهمون ذلك ويقررونه وما يفعله المنحرفون ف إ ن ه م م عند أ ن ف س ه م لم يقله العلماء ولم يستحبوه فهذا موضع مهم طيب قال إ ل ا للنساء تسن ز ي ا ر ة القبور إ ل ا للنساء يعني فلا تسن طب فما الحك م فلا تسن ممكن تكون مباح ة ممكن تكون م ك ر و ه ة ممكن تكون محرم ة و استثنى من ا ل س ن ي ة فما حكم ز ي ا ر ة ا ل م ر أ ة للقبور تكره ز ي ا ر ة النساء للقبور أ ن ا برضو زعلان من الشيخ ابن قاسم في هذا الموضع ليه يقول رحمه الله يعني كراهه ت ح ر ي م هذا غلط هي كراهه إ ي ه تنزيه انا لا أ ع ت ر ض أ ن ترجح كراهه التحريم و د خ لك في المذهب ل و ما شئت من الترجيح لكن أ ن تفسر به كلام العلماء هذا غلط يعني كنك تقول أ ر ا د كراهه التنزيه و أ ن ا أ ر ى كراههه التحريم م ا ش لكن أ ن تفسر كلاما فتقول يقول الروض يقول في الروض فتكره لهن زيارتها فيجي الشيخ ابن قاسم رحمه الله يقول يعني كراههه التحريم هذا غلط هل هو أ ر ا د كراهه التحريم هل هو يعني ذلك و يعني لي يعني, يعني القائل هل القائل يعني كراهه تحريم لا لا يعني كراهه تحريم ل أ ن ه ليس الصلاح ا ل م ت أ خ ر ي ن إ ذ ا أ ط ل ق و ا الكراههه ن يريدوا التحريم إ ذ ن هي كراهه تنزيه إ ل ا قبر النبي صلى الله عليه و سلم و قبري صاحبيه فابى فتسن خلاص ز ي ا ر ة القبور مستحبه للرجال م ك ر و ه ة للنساء إ ل ا قبر النبي صلى الله عليه وسلم و ق ب ر صاحبيه رضي الله عنهما أ ب ي بكر وعمر فتسن زيارته ل ل م ر أ ة كالرجل لكن هذا في حكم ز ي ا ر ة ا ل م ر أ ة للقبر من حيث ا ل ز ي ا ر ة متجردا ذلك عن ما يقارنها من أ ف ع ا ل م ن ك ر ة يعني ف إ ن علمت ا ل م ر أ ة أ ن ه ا تقع في محرم أ و تتعرض لفتنه حرم زياره القبور ودي ق ض ي ة أ خ ر ى نحن نكلم في الحكم من حيث هو حكم الزياره من حيث هي زياره مش من حيث ما يقترن بها أ و ما يخشى أ ن يحصل معها ايضا في م س أ ل ة م ه م ة إ ذ ا اجتازت ا ل م ر أ ة بالقبر مرت عليه ولم تخرج لزيارته لكنه في طريقها واحنا مثلا معبديه على ا ل ب ق ي ة و ا ح د ة مشهد ا ل ق ا ه ر ة هنا وعدت على البساتين هي ا ل آ ن خرجت ل ل ز ي ا ر ة لا مرت اجتازت بالمقابر ف إ ن دعت وسلمت فلا ب أ س هذا حسن ل أ ن لم تخرج قاصده الزياره ف إ ن كان كذلك فسلمت على الاموات ودعت لهم فهذا حسن ولا ب أ س بذلك قال ويقول إ ذ ا زارها يعني الزائر إ ذ ا زارها السلام عليكم دار قوم مؤمنين طبعا هذا في غير الكافر و إ ن ا إ ن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم ا و م ن يرحم الله المستقدمين منكم الله و ا ل م س ت أ خ ر ي ن ن س أ ل الله لنا ولكم ا ل ع ا ف ي ة اللهم لا تحرمنا أ ج ر ه م ولا تفتنا ن بعدهم واغفر لنا ولهم قال وتسن ت ع ز ي ة المصاب وتسن ت ع ز ي ة المصاب بالميت إ ذ ن حكم ا ل ت ع ز ي ة أ ن ه ا س ن ة لكن قول تسن ت ع ز ي ة المصاب ظاهر إ ط ل ا ق ه يشمل المسلم والكافر صح تجد أن الشارع ح الايه تسن ت ع ز ي ة المسلم المصاب المسلم المصاب بالميت ا ل ت ع ز ي ة هي ا ل ت س ل ي ة يعني مش تسليه لا تسليه بمعنى ان نصلح لك ان تسلب لا ت س ل ي ع ن ي يسلو ويطمئن و ي ه د أ بدل ان يكون في قلبه حزن و ك آ ب ة وغم ف أ ن ت تسليه تصبره فمعنى ا ل ت ع ز ي ة التسليه والتصبير والدعاء للميت و أ ن تتكلم معاه الميت كلاما تذكره م فيه بالصبر والاحتساب والدعاء للميت ونحو ذلك ف إ ذ ا المقصود من التعزيمه انك تروح تعد وخلاص أ و أ ن ك تروح تثبت وجودك أ و أ ن ك تروح فتؤدج نار الحزن والحرقه على الميت كما ف ع ل بعض الناس و بعض من خذله الله فيذهب إ ل ى الموتى ويذكرهم و ع د ي بمحاسن الميت فيهيجهم على البكاء و بعض النساء بتروح مخصوص للعويل والبكاء وهو ليس ت ا ل ن ا ئ ح ة ا ل ث ك ل ة ك ا ل ن ا ئ ح ة ا ل م س ت أ ج ر ة و أ ن ا أ ع ر ف من النساء ماتت و ر أ ي ت ه ا في ع د ة رؤى على اقبح ص و ر ة والعياذ بالله كانت تفتخر ب أ ن ه ا إ ذ ا ذ ا ب ت إ ل ى تعزي تروح تجامل يعني في نقط في العزاء تجامل. كيف تجامل في العزاء تقعد تصوت وبكاء وعويل و ن ي ا ح ة و ت ع د ي د محاسن الميت يقولك ل عشان ما يبقاش مد خطيس لازم نحسسهم ان احنا زعلانين يعني فيبقى الناس قاعدين صبرين تؤدج الحزن وتجدد د ي روح ت ؤ د الحزن و ت ج البكاء وتجدد المنكرات التي تحصل وهذه تحشر يوم القيامه ة ع ل ي ا مش م هذه عليها ي ن من ة أقصد ف ع هذا فإنها تحشر و م القيامة ل ي ع درع قطيران من قطران وسربال من قطران وضرع من جرب بالله وعيد شديد ذكره النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيمن تفعل ذلك فيمن تنوح على الميت هذا النوح المحرم وقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ا بريء من ا ل ص ا ل ق ة و ا ل ح ا ل ق ة و ا ل ش ا ق ة ترفع صوتها بالبكاء والنواح أ وتحلق النياحة و شعر ر أ س ه ا وتشق ثيابها وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى ا ل ج ا ه ل ي ة و بعلاه و كذا و سيداه وهذا المعروف الذي تفعله النساء لا سيما في ا ل أ ر ي ا ف و في الصعيد الموت في الصعيد والعياذ بالله لا أ ر ا ك م الله ب أ س ا شيء عجيب والنساء يعشن ي في ج ا ه ل ي ة جهلاء في هذه المسائل ومن لعله لعل ا ل أ م ر ب د أ إ ل ى حد ما يخف لكن مازال ب ك ث ر ة ومن ذهب إ ل ى الصعيد في الموت يرى عجبا من هذه ا ل ن ي ا ح ة والنب والبكاء والعويل والصراخ ودهن الوش, الوش وشق خ م الوش و ش الثياب وغير ذلك حتى في المواطن ا ل ش ع ب ي ة عندنا في ا ل ق ا ه ر ة يكثر هذا وهذه م ن ك ر ا ت يجب أ ن تنكر و أ ن يعلم الناس أ ن هذا يؤذي الميت والميت يعذب ببكاء أ ه ل ه عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتسن تعزيه ة المصاب المصاب على تصبر أن ت و س ي وتذكره ب المصاب ص ب ب ر وتذكره ا الله ا وعد ل ر ي ن من اذن ل ل أ ج ر و ل ل ك ا ب ي ع ليس الكلام أ و ليست التعزيه ق ا ص ر ة على أ ه ل الميت المصب ا الميت ممكن يكون صاحبه ممكن يكون جاره قد يحزن الصاحب على صاحبه أ ك ث ر من حزن بعض أ ه ل ه عليه صح والله تعالى إ ذ ا قبض خليل عبد في الدنيا وهذا الحديث اللي فيه خليل خليله في الدنيا ما لعبد المؤمن اذا قبضت خليله في الدنيا يشمل أ و يراد به صاحبه وحبيبه والذي كان على ع ل ا ق ة و ط ي د ة به و إ ل ا م يكن من أ ه ل ه ممكن يكون خليلك هو أ ب ا ك ممكن يكون ابنك ممكن يكون أ خ ا ك الشقيق أ و ا ل أ ب أ و ا ل أ م ممكن يكون مش ق ر ي ب ك أ ص ل ا لكنه خليلك لكنه خليلك فالمقصود ان المصاب يعني ليست ا ل ت ع ز ي ة ق ا ص ر ة على أ ه ل الميت بل ي ع ز أ ص ح ا ب ه اذا فقدوه و ت أ ث ر و ا وجيرانه إ ذ ا مات ش ي خ ي ع ز تلامذته الذين يحبونه ونحو ذلك تسن ا ل ت ع ز ي ة المصاب بالميت ولو كان المصاب صغيرا ولو كان الميت أ ي ض ا صغيرا طيب تسن ا ل ت ع ز ي ة أ ط ل ق المؤلف فهي قبل الدفن وبعد الدفن إ ل ى ث ل ا ث ة أ ي ا م ولا ت ع ز ي ة بعد ث ل ا ث ومن عزى لا يكرر التعزيه ة ت ك ر التعزية يكره تكرار ا ل ت ع ز ي ة بمعنى أ ن ه لو اعزيت قبل الدفن لا أ ع ز ي بعد الدفن ولو اعزيت بعد الدفن مع ا ر و ح ش اعزي في البيت لا, لا يستحب بل يكره أ ن تكرر ا ل ت ع ز ي ة ل أ ن هذا يجدد الحزن ويكره الجلوس انتبه ا يكره ل ج ل و س ل ل ت ع ز ي ة ب أ ن يجلس المصاب في مكان أ و في دار مناسبات أ و حتى في بيته ليعزيه الناس فيكره الجلوس عند المصاب للتعزيه سواء في بيته أ و بر بيته لكن ذكر الفقهاء ا ل ص و ر ة أ ن ه لك أ ن تجلس بجوار بيت من أ ص ا ب ه من مات عنده أ ح د لتعزيه إ ذ ا خرج أ ن ت اعد ل س ن ي ما يخرج و تعزيه أ و تعزيه في المسجد لكن أ ن تجلس عنده في بيته ونقوم ل د ا ر مناسبات وننفق أ م و ا ل ا ونجيب واحد ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ونديه فلوس كل هذه منكرات منها المحرم ومنها المكروه ونجيب الثواب وانتديته فلوس وأجر وأخذ الأجر على القراءة محرم. شو الرجل فلوس؟ خلاص أخذ عوضه وهبته في أين الدنيا، فين لأنت الأجر الرجل الأجر يقرأ الميت الذي يهدف؟ يدع في للميت؟ بقى أحد أخذ رحمة محرم القراءة ماذا على على له فالاجتماع عند أ ه ل الميت نياحه كما قال جرير رضي الله عنه وصنع الطعام ل أ ه ل الميت من ا ل ن ي ا ح فيكره ذلك ويعرف الناس حتى لو كان الميت ذا قدر كبير يقول لك ص ح ن ا من يعمل صوان كبير يعني يليق بمقام الميت م س أ ل ة ليست كذلك ليست م ب ا ه ا و م ف ا خ ر ة وهي أ م و ا ل تنفق في غير م ص ل ح لا سيما إ ذ ا كانت هذه ا ل أ م و ا ل م ت ع ل ق ة بذمه أ و تعلقت صارت أ م و ا ل أ و ل ا د ه من ب ع د و فيهم أ ي ت ا م ولا فيهم محجور عليهم ف إ ن هذا محرم ل أ ن إ ن ف ا ق ا ل أ م و ا ل في غير محلها وتعدي وظلم لهؤلاء الورثه اذن يكره الجلوس ل ل ت ع ز ي ة ب أ ن يجلس المصاب في مكان يقصد فيه أ و يعزى فيه قال ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله ما يعجبني أ ن يقعد أ و ل ي ا ء الميت في المسجد يعزون أ خ ش ى أ ن يكون تعظيما للميت أ و قال للموت وقال ما أ ح ب الجلوس مع أ ه ل الميت والاختلاف إ ل ي ه م بعد الدفن ث ل ا ث ة أ ي ا م هذا تعظيم للموت ن س ب ت عشره عليهم ويعود عندهم لا لكن إ ذ ا لقيته عزه إ ذ ا خرج الى المسجد عزه عند القبر عزه واضح يا إ خ و ة فهذا أ م ر ينبغي أ ن يشاع وينشر بين الناس ومن العلماء من ذهب إ ل ى تحريم ذلك لكن الكراهه قول وسط في هذه ا ل م س أ ل ة لا باس, بأس. يعزونه عند القبر هذا حسن ا ل ت ع ز ي ة س ن ة أ ي ض ا ما إ ح ن ا ا مش ع ز ي نضيع نغلوا ن ف ا ل ت ع ز ي ة ا ل ت ع ز ي ة س ن ة فعند القبر حسن, قابل الدفن حسن أيضاً. لو قبل ا ا ل د ف ن حسن أ ي ض ا لو ع ز ن ا قبل ا ل د ف ن خلاص مش محتاجين نعيد يعني ا ل آ ن رحنا و معه وغسلنا الميت و ع ز ن ا أ ه ل الميت وقفين ل ي ب ع د الدفنه عشان نعزيه ث ا ن ي ما إ ح ن ا معه من أ و ل ه ا عبث يعني ولذلك يقولون ت ك ر ه و يكره تكرار التعزيه خلاص عزيتك وغسلت لك الميت وصليت عليه ورحت دفنت اه فاستنى ا ل ط ب و ر على ا ب ق ى يعني م فيش توقيع معين لازم نوقعه قبل ما نمشي فيقال للمصاب ما يصبره يقول مثلا اعظم الله اجرك واحسن ع ز ا ئ ك وغفر لميتك او يقول لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجر مسمى فلتصبر ولتحتسب او نحو ذلك في الكافر إ ذ ا كنت تعزي مسلما في موت كافر ت ع ز ي ة الكافر غير م س ت ح ب ة كما ق لكن ل ت ع ز ي ة المسلم بموت كافر حتقول له إ ي ه أ ح س ن الله عزاءك و أ ع ظ م الله أ ج ر ك ما تقولش وغفر لميتك ل أ ن ه لا يجوز أ ن تدعو للميت ب ا ل م غ ف ر ة مسلم وابوه نصراني ومات الله يكحمه ما نقولش بقى غفر الله لميتك وتحرم ت ع ز ي ة كافر ولو كان قريب مسلما لكن لا تعزيه المعزى يرد فيقول استجاب الله دعاءك ورحمنا و إ ي ا ك أ و أ ي شيء يعني لا يتوقع شيء معين لكن ن إ قال هذا فحسن قال ويجوز البكاء على الميت البكاء الذي يجوز على الميت هو الذي فعله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ل ي ه دمع العين مش المصحوب ب ا ل ن ي ا ح ة والندب ورفع الصوت بقصد و إ ن م ا البكاء الذي فيه دمع العين إ ن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب و إ ن م ا يعذب بهذا أ و يرحم يعني بقول اللسان ف إ ذ ا كان بكاء يعني نزلت الدموع أ و حتى خرج صوت لا يستطيع أ ن يكظمه فلا حرج في ذلك هذا جائز وهو ر ح م ة يضعها الله تعالى في قلبي من يشاء من عبادي ي ق و ل ه ن ان البكاء بالقصر هو نزول الدمع من غير صوت البكاء بالمد يعني بكاء دمو نزول دموع من غير صوت وبكاء نزول الدموع م ص ح و ب ة بصوت يعني في صوت ي خ ر ج ا ل إ ن س ا ن في البكاء يرفع فيه صوت ولذلك قالوا في موت ح م ز ة رضي الله عنه بكت عيني وحق لها بكاها ما قالش بكاءها وما يغني البكاء ولا العويل على أ س د ا ل إ ل ه غداه قالوا ح م ز ة ذاكم الرجل القتيل إ ل ى آ خ ر ه لكن لا يرفع صوته رفعا متعمدا أ و مبالغا فيه إ ذ ا غلبه شيء فلا ب أ س المكاء وما كان صلاته ع ن البيت إ ل ا م ك ا ء و ت ص ل ي ع ن لتصفيق وصفير هذا غير البكاء ايه اللي بعدها ويحرم الندب قال ويحرم الندب طب ن ق ر أ هذه ا ل أ ج ز ا ء من الشرح لما فيها من ا ل ف ا ئ د ة ولا أ ع ل ق وان كان التعليق مهما لكن يطول به الكلام قال و ي س ن ا ل صبرو ا ل ر ض ى ولسترجاف ا ا ع يقولو ان لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون اللهم آ ج ر ن ي في مصيبه و أ خ ل ف لي خير ا منه ا و ه ن ا بفرق من أ خ ل ف و خ ل ف ف أ ن ت تقول أ خ ل ف ب ه م ز ة ا ل ق ط ع فا يقولون ق ل خ ل ف الله عليك في العزاء م ل ي س ي ع ط ا و إ ل ى يوم ا ل ج ز ا وفي س و ا ه أ خ ل ف الله عليك فهذه و ص ي ة مني إ ل ي ك يعني ا ليرجا ل ي أ ن يخلف تقول أ خ ل ف واللي لا يرجى أ ن يخلف أ و يعوض تقول خلف الله عليك يعني كان الله خلفا لك ف أ ن ت هنا تقول إ ي ه يرجى التعويض ولا لا يرجى فتقول أ خ ل ف تقول شخلف فيقول قل خلف الله في ا ل ع ز ة من ليس يعطاد إ ل ى يوم الجزاء يوم الجزاء يعني وفي سواه أ خ ل ف الله عليك فهذه و ص ي ة مني إ ل ي ك قال ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاها ويحرم بفعل ا ل م ع ص ي ة وكره لمصاب تغيير حاله هذا مهمة يكره لمصاب يعني ك ر تغيير ه حاله لمصاب ي خلع النعل ر د ا ا ء خلع ل أ ن يغلق محله ودكانه ويعطل معاشه هذا مكروه ولهذا قال كره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه يعني يقول لك هنقفل محل ث ل ا ث ة ايام حداد على الميت هذا مكروه لا تعطل معاشك الدنيا مش هتوقف على موت أ ح د ولا على حياته وليس هذا من الصبر وليس هذا من الرضا لا جعل ع ل ا م ة عليه يعني لا يكره ليعرف فيعزى فيتعرف ان هذا الذي أ ص ي ب بموت فلان وهجره ل ل ز ي ن ة وحسن الثياب ث ل ا ث ة أ ي ا م فلا باس بذلك وما بعد ا ل ث ل ا ث ة ف إ ن ه منهي عنه قال ويحرم الندب و ا ل ن ي ا ح ة الندب تعداد محاسن الميت وسيداه وبعلاه وزوجاه وكذا إ ل ا أ ن يكون شيئا يسيرا مثلما قالت ف ا ط م ة رضي الله عنها يا أ ب ت ا ه لما مات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ج ا ب ربا دعاه يا أ ب ت ا ه إ ل ى جبريل ننعاه يا أ ب ت ا ه ج ن ة الفردوس م أ و ا ه هذا شيء ي س ي ر لكن إ ذ ا كان مبالغا فيه ف إ ن ه محرم قال ويحرم الندب يعني تعداد محاسن الميت والنياحه يعني رفع الصوت بالندب قال وشق الثوب ولطم الخد ونحوه كالصراخ وندف الشعر ونكش الشعر اللي ه وتسويد نشر يعني الشعر و الوجه ودهن الوجه بقطران وزفت ونحو ذلك وخمش وخربشه كل هذا محرم وهو دليل على عدم الصبر وعلى عدم الرضا بقضاء الله وقدره إيه؟ احيانا يصل الامر إ ل ى ش... قريب من هذا هذا ا م ن ك ر عظيم لعن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ن ا ئ ح ة والمستمع يعني جلوسك في هذا م ك ا ن أ ص ل ا محرم ولذلك ح ن لا تتبع الميت إ ذ ا كان معه من يندب وينوح إ ل ى آ خ ر ه بل لا بد أ ن تنكر هذا المنكر ف إ ن لم يزل فلا يجوز أ ن تكون في هذا الموضع الذي يتسخط فيه الناس على قضاء الله و قدره ايه اثمات ارتكبت كبيره من الكبائر يجب عليها أ ن تتوب لا لا ما تكفرش الناس يا ش ي ء و بهذا الحمد لله ينتهي ا ل ك ل ا م على كتاب الجنائز